يا من بالمحاضة تحبها ايات الهلال لم فاضي لشهابها انا الرساله انا من حمد متشرف بذات العرش كل آياتي من شرفات كل الوجود عترت محمد متشرف بذات العرش كل آياتي شهاد وبكربلاء هذا الفخر والطفه انت بها غصن دوحه مغر عادي الفخارجه قد تر مسوناك فخر والهذا ماشنا سني بضعينتهم نجل من خيمه شاد يملف ضعينه نصبها بنات الهوا عاشق وفكل قلبها ودمع منها ساجي خيم الضعينه نصبها البنات الهواشي وفقل العقيلة قلبها ودمع منها ساجي تنظر جيوش بكل كتر وقفت صفوف وابكر بلس خيام خيام بالمهادة يا ليل يا ليل شرب ما محمد متشرفة بذات العريش كل آية تشهد بمبدع أبو كرار الأحسائي من شرفات كل الوجود عترة محمد متشرفة بذات العريش كل آية تشهد وكان بلاء هذا الفخار والطفهي فيها غصيم دوحة مضر حادي الفخار جاد خدر مصونات الفخار والهب ماسنا سينب ضعينتهم نزل لمخيماشا غيام للضعينة نصبها بنات الهواشي وفقل العقيلة قلبها ودمع منها ساجي خيام للظيمة نصبها البنات الهواش خوفق للعقيلة قلبها ودمع منها ساجي تنظر جيوش بكل كتر وقفت صفوف وقفت صفوف وقفت صفوف خيام خيام بالمهابة اياتي shut up صفوت من خيرة اختيار العلا وتعجيل المناط بضعون بول يما تحف صفوت كواكب من خيرة اختيار العلا وتعجيل المناط أنصار نخبة وحازتين من الله مرّ نور الوقا وشمس الضحى وليث الحراية وبتحي بين الخيام الهم تراق بين اللي يصلي وسع بين اللي خاط شوف الزواجي أصلها رموز الشهادة جتو العقيدة تدلها طريق الكرامة شوف الزواج أصلها رموز الشهامة جتوى العفيدة تدلها طريق الكرامة حال الخيام شافتهم الدروح ووقوف واركف صارت وصارف هلالك أحضر تقوم خيام خيام بالمهابة تحتها فخر الفواطئ غيرتكم وإنتوا أهال شيمة ومكارئ حيكم تحاشمهم إيجاد فخر الفواطئ غيرتكم وإنتوا أهال شيمة ومكارئ دور الرسالة والشرق تريد المغاني. حزب نمظاهر سلم ويهل سواج عونش يا بيت حذر نظل تروح الهواش حد الصوار تنفنيش حد الصوار وحق اللي كسر ضلعها يا الهاشمية نظل المعالي درعها وخدر الزجية وحق اللي كسر ضلعها يا الهاشميه نظل المعالي درعها وخضر الزكيه ما يهمنا كل هذا الجمع له هو وابتر وابكر خيام خيام في زلازل <تصفيق> بتفع طلائل هاتذل كل المراجل <تصفيق> لو بس نضل أجزاء على العواش <تصفيق> لو ننذبيح سبعين لت نرجع نقاتل <تصفيق> جينا وبنين بكربلة لجلش منازل يرفل القيامة لوانة وبيارق فخارنا لابل ما يبقى هوانا ونذرنا عمرنا نقلب عساكرها قلب وبرض الطفوف وابكر خيام <تصفيق> خيام بالمحا هل, هل قم بالليل شره اهدنا الضلال كعبا كعبا وطا في الهدا يا دون سيورهم الكردله يا رب على يا هلا وحي الضماي الله انك خابكم صف وعشموس البصايا حيدرات كلهم هلا وحيها الضمائر. الله انت خابكم صفويا شموس البصائر. يهل العزم والشما يوم الغير عاش. لا لا يظل صبط النبي بالحامحاي. كان أول بول يمر خصنا على المناح. ودون أد بقوت واتذرن البعات الى لا خصنا مهاجنا نظلب خلودنا نهجنا المحبة نهجنا وبيه اعتقادنا الى لا خصنا مهجنا نظلب خلودنا نهجنا المحبة نهجنا وبيه اعتقادنا كعبدني وبقى جوك قلب باسمه هو وبكرت على